صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر إلى الذي حاجت نَارُهِي مَفِي رَبِّهِ أَن آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فإن إن الله يأتي مِنَ من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين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 وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِّلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قالت واذا قال ابراهيم ربي arli kayfa tuhi almaut qala awalam tu'min qala bala walakin li yaquma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 منهن جزءا ثم دعهن يأتي لك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مَثَلَُّينَ يُم فِ قُونَ أَمولَهُم فيِي سَبل لللهِكَمَتَِحٍ أَم بَتَت سَبَع سَنابِلَ فِي كُّسُ بُلَ فيِي كلُّسُم بُلَةٍ مِأَتُ حَبَّ وَلهَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِن ثُمَّ لا يُثْبَعُونَ مَا أَنْفَخُوا مِنْ نَفْخٍ وَلَا أَذَلَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذاك الذي ينفق ماله كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر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 وَمَتَلَُّبِينَ يُ فِقُونَ أَم وَلَهُ مُبتِغ أَمَ رربَاتِ اللَّهِ وَتَسْبتًَ مِن أَنفُسم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطِينٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ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 تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إحصار فيه نار فاحترقت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 وَمَِّ أَخَْجنَ لَكُمْ مِنَأَررض وَلاَا تَيََّ مُ الْخَبثَ مِنهُ تُن فِقُول وَلَا تَيََّ مُل الْخَبثَ مِنهُ تُن بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِبُ فِي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 يُؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقُتُمْ مِنْ نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعم ماهي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ أَكْبَر